وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم فأتموا إليهم عادهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا سلخ الأشهر الحرم فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم فقتلو المشركين حيث وجدتموهم واخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم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 وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَإِنَّ كَثِيرُ أَيْمَانِهِمْ مِن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعْنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أُمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَأُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّا أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم ويخزيهم وينصركم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم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 ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شاكرين على انفسهم على انفسهم بالكفر اولئك حبطت اعمالهم وفي النارهم خالدون إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وأقام الصلاة, وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاسِ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوْنَ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ يُبَشِّرُهُم رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَّهُمْ فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنْ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ إِنْ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ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 لقد أنصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاق عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ثُمَّ تَوَبَ اللَّهُ مِن بَعْدِ على عَلَى مَن يشاء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 لا اله الا الله وسبحانه عما يشركون يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم ويأبى الله الا ان يتم نورا ويأبى الله يتم نوره ولو كره الكافرون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 فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم آذا ما هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله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 كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ إِنَّ مَن نَّسِيَ زِيَادَةً فِي الْكُفْرِ يُضْلِلْ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَ عَامًا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 إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيْمًا وَيَسْتَبِئْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إذ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَينَ ثانِيَ اسْنَيْنِ اذْهُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كفروا وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ إِنْ فِي رُخْصَةٍ فَفَوْقًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ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 انما يستاذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الاخر وارتابت قلوبهم وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو اراد الخروج لاعدوا له عده ولكن كره الله انبعاثهم ولكن كره الله بعاثهم فسبقهم وقيلقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبا لهم ولا اوضعوا خلالكم يبغونكم يبغونكم الفتنه وفيكم سماعون لهم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 انكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله و برسوله ولا ولا ياتون الصلاه الا وهم كسالى ولا ينفقون الا الا وهم كارهون فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياه الدنيا انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياه الدنيا وتزهق انفسهم وهم وتزهق أنفسهم وهم كافرون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 إ إِلَى اللهَّهِ رغبون إ مَ الصَّدقاتُ للِفقَراءِ وَالمَسكين والعَامينَ عَلَيْهَا وَْمُؤأََّفَةِ قُلُوبُ أُمْ وَفِرْضِ قاب وَفِذِ قابِ وَالغاالِمينَ وَفيِي سَبيل اللهَّهِ وَبِن السَّبِيل فَرضَةً مِنَ اللهَّ واللهَّهُ عَليمٌ حكيم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 قُلْ أَبِ اللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنَّ عَفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِّنْكُمْ نِبْطَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ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 وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالبين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا واكثر اموالا واولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم فاستمتعتم بخلاقهم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخذوا كالذي خاضوا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 وَقمون الصَّلَةَ وَيتونَ الزَّكاتَ وَيطيرون الله وَيطيرون الله وَرسول أُولائِكَ سََرحَمهُم الله إِ الله زيز حَكيم وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً في جنات عدن مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ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 وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم, وما لهم في الأرض مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ وَمِنْهُمْ مَن عَاهَدَ اللَّهَ لَئِن آتَانَا مِن فَضْلِهِ لَصَّدَّقْنَا وَلَنَكُونَنَّ وَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَتَوَلَّوْا وَهُم مُّعْرِضُونَ فَأَعْقَبَهُم نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا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 فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَأُؤُم ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَن يُؤْذُوا وَكَرِهُوا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 فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلاً وَلْيَبْكُوا كَثِيراً جَزَاءً بِمَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَإِن رَّجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذِنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل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 فوسوهم وهم كافرون واذا انزلت سوره ان امنوا بالله وجاهدوا ان امنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استذنك اول الطول منهم وقالوا وقالوا زرناكم مع القاعدين ورضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقعون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون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 ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا تولوا وأعينهم تفيضوا من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلْ لَا تعتذروا لن نؤمن لكم Qad nabāna Allah min aqbāraikum Wasyarālāhu amalakum wa rasūluhu Thumma turadūna ila āalim الغib wa shāda Thumma turadūna ila āalim الغib wa shāda Fyunabī'ukum Sihlifun billahi lakum izan qalabitum ilayhim litu aridu ranhum litu aridu ranhum faa aridu ranhum inahum rijis wamakwa hum jahennamu jazaa bima jazaa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 سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَقُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا خَلَقُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ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 ان الله هو يقبل التوبه عن عباده وياخذ الصدقات وان وياخذ الصدقات وان الله هو التواب الرحيم وقولوا اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون الى عالم الغيب والشهاده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 ان في سبيل الله يقاتلون في سبيل الله فيقاتلون ويقتلون وعدا عليه حقا وعدا عليه حقا في التوراه والانجيل والقران ومن اوفى بعهده من الله بِسَبِقِ شِرُوبِ بَيْعِكُمْ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عن قَريٌّ وَالحَافِظُونَ وَالحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ ما الْمُؤْمِنِينَ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ ما تبين لهم أنهم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 وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ لَقَدْ تابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ, الذين اتبعوه فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ مِن بَعْدِ مَا كادَ يَذِيقُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَبِعَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ضَاقَتْ وضاقت عليهم انفسهم وظنوا الا ملجا من الله الا اليه وظنوا الا ملجا من الله الا اليه ثم تاب عليهم يتبوا ان الله هو التواب الرحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا, أن يتخلفوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم غمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا, ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ يَا أَيُّهَا الذين آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ مِنَ الْكُفَّارِ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ غِلٌّ غَضَبٌ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ وَاذِي إِيمَانًا فَأََّ الذيينَ آمَنُوا فَزَادَتهُ إمَانَوا وَهُمْ يَسْتَبِشِرُون وَأََّ الذيذينَ فِي قُلُ بِهِمَّ رَضُم فَزادَتهُ رِجْسًا إلَ ردِسهِمْ وَمتُ وَم تُهُم كَافِرُون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 وهو رب العرش العظيم